اريك ما الحطمه نار الله الموقده التي تطلع على ل ا ف ئ د ه انها عليهم موصده في عمد ممدده